لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ر ج ي م وإذا ض ب ل ف ي ا للعلوم أ ر ض ف ي س ي ك م جناح أن ت ق ص ر ا ن ا ل ص ل ا ة إن خبتم إن, خبتم أن يفتنكم خفتم ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن الكافرين كانوا ل ك م ع ي ه اذا كنت فيهم فاقمت لهم ا ل ص ل ا ة فلتقم طائفات منهم معك و ل ي أ خ ذ و ا أ س ل ح ت ه م ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فلنصلوا معك و ل ي ا ف ذ و ا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون, فيميلون عليكم ليله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم ا د ى من مطر او كنتم مرضى ك ن موسوعه مرضى أن ت ع ل ح ت ك م خ النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا فاذكروا you、uh -huh. uh -huh. موسوعه ا ل ن من ا ل ل ه ما لا ي ر ج و وكان ا للعلوم ه ا إنا ل ا س ل ا م ب ي ن الناس لنا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 من الناس وَلَا موسوعه ت خ النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ت و وكان الله موسوعه ا أنتم ه ؤ ل ا جادلتم ء ن ه م في ا ل ح ي ا ة ا ل د س ي ا ا فمن ي ج د للعلوم ا ل ه ن ه م الاسلاميه ق ن ك و ن ع ل ي و موسوعه ن ي ع م النابلسي ل ل ع ث و م الاسلاميه كان موسوعه ا م ن ا ب ل س ي ئ للعلوم ا ل ا فقد ا ح ت م ل ي ه you、mm -hmm.